بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسريها في ذلك قسم الذي حجر ألم تركت فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتموذ الذي جابوا الصخر بالواد وسرعون ذي لو الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي هانا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 وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعني إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي